<متحدث> <متحدث> قبل ما تحاسب الآخرين حاسب نفسك وقبل ما تحكم على افعالن راقب افعالك انو الناس عنده مشكله بشغل وما عنده مشكله بشغل كده حيرت قلبي معا انت عم تسلمه علينا ما في شيء حبيبتي ما في شيء ليش الواحد لا يعصب ما في شيء لا يعصب الواحد يا روحي نحن شو بدنا بالعالم ما شو بدنا بالعالم كل واحد حسب أدرته خليكي وارحكي الناس خليوني في يدوك أنا الحق علي ملحق عليك مش ضروري تضل عم تشرح شيء لناس مع تبرين حالهم بيعرفوه لبل بيعرفوا كل شيء نص 1500 وين شكرا ان برنامجنا امام نقيدك بنسمع منك ومنه برنامج وجها لوجه كل اثنين معي انا غرام يونس وانا ندى حرفوش على هواه اذاعه امواج اف ام مستمعينا كل اللي ناطرين برنامج وجهاً لوجه اليوم المواجهة رح تكون حامية كالمعتاد غرام مهيل تمام والغريب إنه ناطرة بين رجل وامرأة هاليوم بين رجلين ولكن بآراء متناقضة صحيح. رح نسمعون هلا سوا خلونا نرحب سوا بضيوفنا لليوم قبل ما نقول شو موضوع البرنامج خلينا بداية نرحب بالدكتور المحامي محمد غانم مدير مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية أهلا وسهلا فيك شعر صباحكم أمواج بالمحبة والفكر النظيف البراق أهلا وسهلا فيك حضرتك يعني معروف من المستمعي أمواج اليوم بدنا نعرفهم على ضيف جديد المحامي المحكم الأستاذ يحيا أحمد أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيا أهلا وسهلا فيك بالمستمعين كلتين أهلا وسهلا, أهلا وسهلا. موضوعنا اليوم أستاذ محمد اللي نحن سبق ونشرنا بوست على الفيسبوك برأيك اللي بتقول أنه مسئولية اتخاذ القرار بالطلاق هي تقع على الزوج بنشبي أكبر, أكبر وأعلى تماماً هلأ هو كمان حكينا بموضوع تاني انه هل هو ممكن يكون الطلاق ممكن يكون ممكن يكون داء ممكن يكون دواء ناخد رأي حضرتك بالبداية. بالبلاي مبدئيا بدي رحب بحضرتكم جميعان ست ندا ست غرام بزاعة <تصفيق> أمواج بزميلي المحترم المحكم الدولي المعتمد استاذ يحيا وأنا كثير سعيد بأنه الطرف الآخر على درجة عالية من ثقافي للنقاش يعني مم. احنا نتناقش مع شخص يكون مثلي فأنا بكون خسران يكون عنده درجة أعلى مني فاا منيح وفقطه بالإنسان هل عم تسيروا شوي ما بدكاه مبدئيا مال الدنيا وشاغل الناس هي المرأة بكل ما تعني هذه الكلمة من تفاصيل هي نصف الآخر المهمل أحيانا ولز يأخذ مكانه لحس الاعتبار في أمكنه أخرى هذا نصف هو الأخذ والزوج والأم والحببي والصديق والعشيق والصديقة والتي تقع عليها كوارس الدنيا أحيانا اليوم جانت نكت صغيري على التليفون صباحا من صديقة فالقاضي عم يسأل الزوج انت صحيح شفت القاتل هاد عم يخنق زوجتك بالحبل حتى ماتت قال له والله يا سيدي شفت بعيني قال له طيب ليش ما دخلت قال له طالما هو قادر على المهم لحاله فهي النكتي الغ... الغاية منها بس ترتيب الجو أنا كمحامي ومحكم كمان بعتبر أن مسؤولية الحياة الزوجية هي على الرجل بنسبة أعلى من حيث الديمومة والاستقرار وسبات العيش نحن نأخذ في مستهل حديثنا كلمة للتكريم كتاب الله تعالى عز وجل قال بكتابه وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وقال الرجال قوامون على النساء القوام عادة تكون من القدر الأعلى إلى القدر الأدنى يعني من هو يملك مقومات الحياة أو فلسفة الحياة أو مسؤولية الحياة على من هو أدى منه، صحيح؟ نحنا بالمجتمع العادي العايشين فيه اللي هو مجتمع شرقي وزكوري بامتياز. كم تفسيره؟ بي. يعطي للرجل حق قيادة السفينة، والمسؤولية وأنا بفترض بالمسؤول أن يكون قدوه والقديو بده يكون أكثر حرص على قراره. أكثر حماية لبيته، أكثر انتباه على مشاكله، هذا النصف الآخر شريكك بالحياة وبالقرار بده تعطي أهميته، مو هيك، وبالتالي احنا ما فينا نهمله. لما بتتشعب الحياة وبنتصير في مواجهة واضحة مع مشاكلنا المهنية، العائشية، العائلية، وااا وا وا وا. كل هذا محمول على مجموعة من القضايا العبثية اللي هي كان زواج مبكر أو زواج غير متكافئ أو زواج تخذ القرار به من ولي أمر ما تمام. لتصريف كائن جديد بالبيت نبعته حتى يفضل البيت وهي منشوف عند الخالات وهي هاي الزيجات عادة بتكون قنابل موقوتي في المجتمع فيما بعد راح نشوف بعد شوي أنا والأستاذ زيحيا كيف القنابل عم تتفجر أنا بقول وبشكل بسيط المسؤولية في سبات الحياة الزوجية واستقرارها أو هدم هذه الحياة يعود على الرجل بنسبة أعلى قد نختلف برقم أو باثنين لكن م. المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الزوج. الزوج. هلا خلونا نسمع رأي المحامي الأستاذ يحيى أحمد لك رأي غريب أول مرة ممكن حدا ي بالفعل صدمنا فيه خلونا نعرف إيه ما تكون أو مين السبب بطلاق الزوجين بيكون على الأغلب؟ أقول شيء هل وسهلا فيكم كل التحيل الشذاء سورية كلتين لولا الشهادات ما كنا وصلنا ولا فين نقعد هان ولا فين نحكي ولا فين نقيم لا عن طلاق ولا عن زواج م -م. وإذا كان ولا بد الزواج موجود دائما الأسكه هو اللي لازم تحمل وأنا بقناعتي وبالحالة المادية وبالحالة الطبيعية الموجودة هي الأنسة هي الأسكه لذلك هي لازم تحمل بالطبيعة لك كل شيء حتى في اللغة كل شيء عظيم مؤنس م -م. الطبيعة مؤنسي. السماء مؤنسة الأرض مؤنسة المياه مؤنسة <تصفيق> القمر مذكر ولا كرامة له للشمس للقمري مهو. اللي صاحب عقل أكبر هو اللي لازم يتحمل المسؤولية أكبر إذن؟ المرأة بطبيعتها بتكوينها حتى عند رب العالمين حتى بالقرآن بالإنجيل ومن مكان 114 صورة بالقرآن الكريم 114 صورة أعقد صورة وأصعب صورة وفيها المواريز في المحكام في المتشابه في الخاص في العام في كل شيء هي صورة نساء أي مرأة في العالم في تقولها صورة لألي آه <تصفيق> بينما ما في صورة الرجال في صورة المنافقين بجمع المزكر السالم صورة الكافرين بجمع المذكر السالم في صورة البقرة رغم أن البقرة الفدان بنفلح عليه وبنأكل لحماته وبنعمل كل شيء ما في صورة له الفاتحة أم الكتاب وين بيو؟ حلو جدا هذا الحكي موجود. كله تعظيم المرأة أو بأهمية العظم اللي العظم فكرًا العظم فكرًا هو اللي لازم يتحمل مسؤولي هو اللي لازم يقود صح هو اللي لازم صح إذا كان في اثنين واحد غشيم وواحد ذكي ذكي هو اللي لازم يقود هو اللي لازم يتحمل المسؤولية أستاذ أستاذ إحياء الكلام اللي عم تحكيه حضرتك اللي بيع اللي منه زوجي إنه الكلام ما تحكوا هذا قدامه لا لا يعني العفوا ممكن, ممكن بين بعضكم ممكن تحكوا أو هلا مثل ما عم تقول حضرتك بالبرنامج إنه هي الأذكي هي المؤنسية كذا مسؤولية عليه لأنه هي بالأساس لازم تتحمل هي الأزقة هذا بدي ف... أنا بدي أوصل لهنطه هي الأزقة حتى حتى بالشرع الموجود للذكر مثل إنسايين تكلم عن على برأي المحامي يحيى. إذا المرأة يزل لازم لازم. هي هي, مسؤولية هي, تحمل هي, هي لازم تحمل بتحمل كل شيء هي الأقوى <تصفيق> هي الأقوى مادياً هي الأقوى مادياً هي. لا عضلياً, أقوى؟ م عضلياً أقوى. طيب. أنا بنحمل ألا إذا مشتنتي استاذ محمدك مشتغل قلم خدي مش طقو غرامين خمس غرامات عشر غرامات قد إيش بتحمله. بدون مترخي يوم يومين 3 4 5 سنين انا كاتب انه حتى الطب من 5 سنين <تصفيق> هالقنيه فيها ربع كيلو بتحملش قد دي 5 سنين بعدين بتوقع من اذا طيب المرة عم تحمل ولد 3 كيلو ونص تسعة شهور الى النهارده هي قمنه طيب أحليات. حلو جدا بس انا خلونا هلا نحكي في معنى اتصال من سيدة نسمع قصتها ومنكمل مع حضراتكم معنا حوى على الخط ألو. ألو مرحبا مساء الخير ست مساء النور احنا اختي ليك العزيز بدنا نسمع قصتك أو... كل... كلامه كلامه مضبوط بس باخترص معه بردقي شوي صغير الانسان عنده طاقة محي... معينة لا يتحمل مضبوط انا فيني احمل مثلاً طاولة ما فيني احمل تخط فانا يا ابن الناس انا زوجي 32 سنة متزوجة لكتين 32 سنة. 32 وثلاثين سنة. فاا بنت الحلال عشر سنين هو بالبداية كان في خلافات وفي كذا هيك صرنا نتحمل مشان الأولاد مشان الأولاد ومشان العالم ومشان عيب الطلاق عيب كذا فاا قلنا نتحمل. فصارت هالأزمة بينت الإنسانها حقيقة زيادة عن اللزوم استشهد ابن الأولاني قال الحمد لله مركز أكتر بصفة المجتمع إنه رحلنا أغلى إنسان هو ابني أو مم. ابنه أو هيك فصار يشتد زيادة مثلا ماديا تنازلت له عملت له وقالة عامي برواتب ابني مثلا قلت ما بدي أنا ابني سرساد ما بدي مصرياته وأنا بتتوقع أني ابني أنا له وأعطيه وزوجه سرساده مو أنا بدي أخد دم ابني فرجعت صاوب ابني الثاني يوم ابني كمان صار جنب زيادة توصلت معه أنه يحط السكين برقبته توصلت معه أنه يجي بالمس... البارودي يحطه على راسه توسط معه انه صار يضربني باقي يوميا قتل يوميا. ستحوى خلينا نشرح للمستمعين حضرتك ام لشاهدين? ام شاهدين ومصاب. ومصاب. وبعد الله وبعد... يرحمون يا رب ويصبر قلبك. الله بعد... يسلمك يا رب يخليك. بعد استشهاد ولديكي اه تركك بعد اتنين وتلاتين سنة زواج. نام بعدين سنة زواج. اخذ مصريات التعويض. اخذ اخذ التعويض. وأخذ وتزوج و... وز... عروس. زوز... اتنسيهم. اتنسيهم. نصيحة مو ماتنصيحة هو بس مهم أنا بعثت الزواج الزواج بزوج بتعب أنا أنا أنا موظفة عندي اثنين عندي ستة وثلاثين سنة خدمة آه، حتى قبل ما أطلق قروضه كلها تسحب ما في قرض لا سحبته إنستني نهيني ل لقيله هو نعم. عارستيكي. يعني إذا جاب اتزوج وجاب وحدي آآ عا تعبي انا. وانا هيك من مثل آآ شارة من العزين. ولا شيء. يعني انت كنتي شي. بتفضلي ستحوى انو ما تطلقي بعد هالعمر. انا قلت له اتزوج وبضل عندك. نعم. انا قلت له قلت له اتزوج وبضل عندك. انا بضل انا انا عند ابني وبقى دب بيتي تعبي. مم. عمري فانا عمري. فقال لا ما بخليك انا يا بت يا طلاق يا آآ آآ مستحيل. وجاب جاب الزوجة التانية قعد زابة اعادة اعادة أعاد ببيتي واعادة هيكي. وانتي طلعتي ولا شيء. معتني. ولا ولا ولا ولا ولا حتى لمقدم لمأخر ولا ايشي حتى اتعاب المحامى هو خلاني انا حطة ادفعها. طيب هلا هلا نحنا سمعنا قصتك شو بتحبي تقلينا كمان برأيك انتي يعني شو اللي خلاي آآ يطلق غير انه مثلا آآ حبه لوحدة تانية انتي برأيك انتي كسيدة شو حاسي السبب؟ انا حاسي انه ما في سكة بقى. <تصفيق> أه. عارفتي كي أن أنا اللي بقى اللي بيطلق بعد تين ثلاثين سنة ما في يعني ما في سخ رجال مو قلهم طبعا لو خلت بلة الدنيا <تصفيق> بس أنا حظي أنا معه تمام يعني ما في إللي حظ يعني كيف هلا بنسمع آراء بديوفنا ولكن دقيه خليكي معنا خليكي آه. معنا ست حواء رح نطلع لأ فاصل وبنكمل معاك على لا كان عبر الهاتف سيدة حوى قالنا سؤال لإلك سيدة حوى ألو؟ ألو لو سمحتي. هلا عفواً بس استاذ يعني هو قبل قبل ما يصير استشهاد الله يرحمون الابناءك كان في خلاف بينك وبينه مثلاً. لا لا كيف كانت كيف كانت الحياة بيناتكم؟ عادي عادي يعني إنه كيف مثلاً تدخل البيت الأحماه أو هيك. بس يعني, عادي عادي يعني, عادي يعني عادي أصدق عادي, عادي مشاكل, عادي عادي مشاكل عادي عادي موجودة عادي مشاكل عادي بالمجتمع. مشاكل موجودة بالمجتمع عادي يعني مثل مثل من أي أي اثنين. يعني أنتي كنتم استبعدي فكرة الطلاق نهائيا أخبرنا حتى... نذكر ست حوى خلينا نذكر المستمعين اللي انضموا لقلنا هلأ أنه حضرتك قلتي لنا هلأ قبل الفاصل أو قبل الموجز أنه أنتي أم لشهيدين زوجك بعد 32 وثلاثين سنة زواج أخذ تحويش العمر وتعبك أنتي كموظفة أو وتزوج غيرك وطلقك وتركك بدون أي تعويض مم. بدون بدون ولا أي ولا أي شيء طيب يعني... هلأ هلأ في عنا سؤال من السادة المحامين ضيوفنا عاملونا ما في شيء اسمه طلاق ب... بدون مخالعة. ما تأخذ شيء أو لا مخالعة. مخالعة. المخالعة يا ستحوى هي عبارة عن عقد رضائي بين الطرفين ما حدا فيه يجبرك على إبرام عقد مخالعة هو. خليكي معي لو سمعني بشأن يستفيد المستمعين عقد صده. المخالعة هو عقد رضائي مقابل عوض وهذا العوض قد يكون ضمنا وقد يكون علنا يعني لازم الزوج يدفع لك مقابل هذه المخالع المبلغ المرقوم المتفق عليه حتى يكسب رضاكي ما فيش بريك على المخالع إلا إذا أنتي كنتي راغبة بالمخالعة مع أبرزمة الزوج من كل مهريك مقدوم آخر وح وشيء زياجي أنت تنزلتي له عن هالحقوق قصد حوا لا لا لا بس مزود كلام المحامي أنا صار لي إني طلعت من عند أهلي صار يهددني اني انا سرقت انا كذا بدي حطني بسجن بدي حط اسمك على اني ال... انه بدي يحاول يعمل جميع جر... الوثائق قلت له طلع انا لجأ لابتزازك واستفزازك واتهامي انك اتسارق كثير كثير كثير استشرت محامي استاذ حواد استجرت انا حوالت انا ما بيطلع انا 50000 مقدمة شو خمسين 50000 بهالايامه بحطها لاتعاب محامي مزبوط, مزبوط, مزبوط, مزبوط, مزبوط, مزبوط, مزبوط خلينا بالمنطق وحاول حتى بعد اني ما... بعد ما طلقت على اساس انه ما عاد في شيء بيني وبينه خلاص لا تستفز ولا شيء. لتاريخ هو هلأ ما يستفزني انه بده يحطني اه بالسجن وانه كذا وهيكي. سلو عمول بدك اياه ايدك ومع الطول. يعني انا تركت الجمل بما حمال مو مش كما استفزني. طيب ستتحوق. ايه? فضع. يا في فارق السن بينك وبين الزوجة. ما في اربع سنين. ما في اربع سنين. بينك أه. وبين الزوجة. طيب مات. انا بدي سألك سؤال صريح. فضع. افضلت. برأيك معلش لو قدنا حالنا برأيك شو السبب اللي خلى زوجك يفكر بالزواج عليك اعطيني بصراحة حتى جاوبك بصراحة, بصراحة لا بصراحة حتى انا شو اسمه هو ما كان بدوي يتزوج بس لانه استفزائني انه مثل كأنه انه انا بلاقي مرأة غيرك لو تركتيني عارفكي وانا بالعكس اعتلي انا كنت عنده قلت له انت الزواج وانا بروح بطلب لك البنت اللي بدك يا بس اني ابقى بالبيت طلب, فأنا غريب طلب غريب دعبة. يا ستحوى طلب غريب يعني طلب غريب بس طالما أه انت أه سيدي يا عم تقوم بواجباتك المنزلية وانت ام محترم فليش بده يتزوج عليك إلا إذا كان هناك في رغبة ما غريز ما بتصدق بتصدق بتصدق بالله والله العظيم والله العظيم والله العظيم, والله العظيم لو في واحد بالمية حق علي ما أنا اتركت عرصتك لأنا ساعتك نجيب الناس الطيبة والأوادم وكذا وهيكي قل له يا عمي قل لي شو أنا غلطة <تصفيق> أولادك, <تصفيق> أولادك شو موقفون أولادي أنا قبل ما يستشهد قال لي قال لي امي تركي قال لي أم. نصيحة تركي وأولادك الأحياء الله يحميهم والأخي والابن كمان ساعدني بدايه الامر كتير على طلاقتي قال لي ماما تركي <تصفيق> وبنتي وكله. وليك لك حتى المجتمع اللي انا كنت قاعدة فيه. قالوا لي تركيه. هلا هلا شكرا لك ستحوين. مستك محزينة بالفعل. بس نحنا سمعنا طرف واحد اكيد وبي اي قضية في أكيد طرفين. اكيد اكيد في طرفين. بس كمان. ازا ازا بدك تحاولي تكوني منصفة جدا جدا وتنسي جرحك. وهلأ جرح قسة جديد. ويوما ما عدت تذكرتي فرضا انه انتي ليش تطلقتي. اه وين ب... وين بتلومي حالك? باي نقطة بتحسي حالك اصر. ان أنا على الزواج ناه أنا باملو بحالي سمتلكتم من البداية. حلو اه مم. طيب مم. شكراً إليك ستحوّى وإن شاء الله يا رب شكراً. هيك نتواصل مع كمان مع حضرتك تحت هوا لنشوف شو ممكن يعني السادة المحامين يقدروا يفودوك يعني. سمعينا. سمعنا. خلاص ما تبقي على السماء شكراً إليك ما في أنا أنا. س سأجي حيطلع أول شيء يعني هاي مداهم موجود أحد مفرزات الأزمة اللي صارت واحد يبي يروح لجيش الشهيدين الله يرحمين. راح تكون تعاملة بالبيت غير قد يكون زوجة من تركيب معينه من وضع خاص هو تجاوز الأزمة هي ما تجاوزت اذا بتعمل اجباري اشكاليه موجوده بالبيت هالاشكاليه هذه بينت بحال من الحالات إنه قد يكون هو بده له رغبات معينه بيجوز كل رغبات جاوز ما هو بجوز تجاوز الازمه ما فهمت هو بجوز تجاوز تجاوز انه اولادو صاروا اثنين شو هذا يعني تجاوز الازمه تجاوزت كذا يطلق يعني لا هي بعدين عملت له اشياء هو بده حاله ليش الشباب وبدوا اي شباب وبدوا ايش بيجوز عنده طاقة ليش معينه الشباب مك... هي مثلا ليش في هي, هي هي اساله ليش, ليش, مك... مك... ليش ما الشباب ما, ما نفس نفس لأن لأنه... بس, لأنه... بس أنا بعرف انه هي بعرف انه هي هو حلال للشباب زني... وهي حرام تعيش شباب هي ما عم تدي كل طلباته إذا هي ما عم تدي له طلباته الزوجيه شو بيعمل شب شب استاذ انت شب موجود زوجتك ما بتدي لك كل طلباتك هو لازم يطبطب هو لازم يستوعب هي حزينه يوم الجمعه والجمعه وشهر شهرين السنه من سيدي كلمة واحدة فقط حتى أسمعها على رأيي الزوجي طلبت نعم. من نعم. الزوج نعم. أن تبقى نعم. هذه الزوجة في المنزل الزوجية مع قبولة بزواجهم أمرأة أخرى نعم. أنا رأى أخذ هالكلام هل حكي هذا بجوز يكون صح و بجوز يكون غلاص خلينا نأخذ جانب الإيزابي نعطب وصح تبقى نعطب صح؟ كونت. استاذ طيب أنتي متجربتك الموجودة بال... بال بالتحكيم بالتحكيم هالحكي هذا مر شي مرة إنه هو تقله داخل عينك تاعه خي يجيب تزوج ويجي وهو قلّه أبد طايبر البيت ما صار ما صارين ما صار طيب, مصارف مصارف طيب. بس هالكلام بنسمع فيه نسمع نحن نخلو نسأل عن نقطة معينة طلاق بعد 32 وتلاتين سنة زواج كيف بد تبدأ هيك سيدة بمجتمعنا يلي بينزلوا للمطلقة دايما نظرة دونية بنت أهل مبعدة. لما بتكون صبية ما بيتأبل بمجتمعنا لحتى تعمل بداية بعد 32 وتلاتين سنة يعني لا نصبي أدرة ترجع ترتبط وولا نخياره كمان تروح فورا على على مأوى العجزة. يعني هذا السن الأصعب ترك فيه. يعني عادة الواحد بيكون موظف بالدولي بيخدم ثلاثين سنة بيطلع تقاعد معناته بتقاعد يعني حاله من حالات الراحة فسيدي أنجبت مثل ما قاله الأساس برد على كلام جميل قالوا كتير لكن ما أخذنا حق هالكلام واحدة خدمت اثنين ثلاثين سنة في أسرة أم ومربي وست منزل معي وزوجي, وزوجي وكل شيء معي حتى نكون منصفين يعني قامد بخمسين بالمائة من واجبه وأهملت خمسين بالمائة في انصاف أكثر من هيك حلو طيب خلينا نعتبر طيب وين الخمسين بالمائة الإيجابية المفروض تكافئ فيها هذه الزوجي في مسيرة اثنين وثلاثين عاماً اثنين شهداء الوالد حسب ادعاء سيد حواء أخذ مم. المبالغ الطوعية والرواتب اللي أخذتها من الدولة وتزوج فيها معي طيب مم. هي تحت ضغط وحسب الدعايت اضطرت للإبرام عقد مخالع وتنازلت فيها عن حقوق الزوجية وأحد أبنائها شجع. هاي القضية ما رح نناقش فيها رأي أنت برضه مثل ما تحضرتك في طرف واحد. في طرف واحد نعم. طيب أنا بدي أقول يعني كلام قاله الاستاذ إحياء وجدن جدا عميق ومؤثر يعني كل شيء جميل أنسى ما هي الشجرة جميلة، اللوح جميلة، الشمس جميلة, جميلة، ما هي جميل. الكلام الجميل اللي تفضل فيه إنه يعني حتى في كتاب الله العزيز هناك سورة سورة النساء، لا. ما هي؟ في العالم في باسم مريم اللي. بنت عمران عليه السلام، ما هي؟ يعني آآ آآ طبعاً الفاتحة أم الكتاب, طبعاً طبعاً الفاتحة أم الكتاب أيضاً الأب هو يعني معنوية حالة معنوية حالة يعني لا يمكن أن نسب إليها الأب لكن فعله فاعل من فاعل الكتاب هو الخالق رب العالمين هو منزل وهو رب كل شيء وهو أب كل شيء بس هو سؤاله تكريما للأنسان هذه الأنسان المكرمة هي سورة النساء وا وا وا وا وا. تعامل معامل الدرجة الثانية والثالثة ورابعة ونسمع على لسان كثير من الأزواج حقك نصف رائعك حقك مهرك هاي حطوها هلا عطاولة بشلحه أو بدي أقول كلمة شوي يعني مهجلة لكن مضطر نحن عم نحكي بصراحة نعم. واحد بيقول بغير المرأة مثل ما بغير كندرتي مع احترامي وأعتذر عن الكلام وعن المثل، لكن يقال هل هذا التكريم الذي ورد على لسان رب العالمين في كتاب العزيز وفي حياتنا وفي جمالياتنا ينسجم مع الواقع اللي عمنا نعيشه ونحن كرجال ونحافظ فيه على المرأة على هذه الأم على هذه العشيقة على هذه الزوجة أستاذ صح صح بس, لو بس لو صح صح صح ما خلصت فكرة صح بعدين قال أستاذ يحيى أنه مفروض كل واحد بتاخد واحد يكون يعني آآ آآ أبو زلمي أو أو أو أبوها هي هي هل هي هو أبوها زلمي. هلا. وين معيار وين معيار الامتحان اللي بدات كل بلد تزوج واحد يطلعش أبوها أنا في في نحن في, في السودان. المعيار الحقيقي. المعيار الحقيقي. أن يكون لدينا نسيج اجتماعي متكافئ من حيث المسؤوليات. قبل عشرين أو خمسة وعشرين سنين كانت مسؤولية البيت غالبا تقع على الرجل. اليوم المرأة شريك في العمل، شريك لا. في الحياة، شريك في القرار شريك في المسؤولية. كتير من رجالنا بيجوا على بيوتهم على منازلهم. بيأخذ وقت الراحة وبيأخذ وضعيت الراحة والمرأة تكون عامل وتأتي من عملها وينده الزوج مطول الغداء يا حرمه مايك هو آخذ وضعيت الراحة فنشجها آخذ وضعيت الراحة على 24 وهو عم يدعي بأنه عم يقوم بالعمل وهو عم يقوم بالعمل يعني أنا ما بدي قل له أنت تقوم بعباءة المنزل لأنه زقوريتنا ما بتسمح طيب شركة طيب إذا بتحمل بيحلقة من الحلقات مم. كانت أول حلقة ببرنامج وجه لوجه من أحد ضيوفنا أكد هو كان طبيب، قال الرجل ما بيحب، هو بيستخدم المرأة الوسيلة حتى أنه يتزوجها لكن الحب بكون للعشيقات ممكن يكون، أما الزواج هو للإنجاب لذلك أنا ما بستغري وقت بعد 32 سنة، هو حبي يتزوج وكمال بضيفة تانية، بالحلقة التانية ندى يلي قالت انه أنا بتحدى أنه أغلب النساء بعد كم سنة من الزواج تتمنى تترك زوجها لأنه انتهى الحب وهي بقياني عن زوجها بسبب بس بي... الرجل، ب... أيو بسبب الرجل حصاني، وبيسبب الأولاد أو الضيق المادي. لذلك أنا ما بستغرب إنه يكون في غنية لمنح بركات نعم. الورد ما بيطلبها. في غنية محدرين لها زملاءنا راضين معه. واجب تمام. الزوج أن يسقي هذه الزوجة الحنان والمحب والاحترام واجب الأقوى يعطي. لايمن الأقوة هو البيعطي ما رح يصير في مجال الأقوة هو البيعطي يا أستاذ <تصفيق> سمعونا يا صبايا سمعونا يا صبايا الله يرد عليكم إن شاء الله بتصير <تصفيق> لا تختبر صبري حتى الصبر لوحد قلبي رهن أمري كلامي جد لا تختبر صبري حتى الصبر لوحد قلبي هلا مذكّرنا يعني كذا مرة بس مذكّرناها بشكل مفصل لوجهة نظر المحامي الاستاذ يحيى أحمد بيقول انه المرأة أقوى من الرجل وهي لازم تستوعب وهي لازم يمكن تكون على يمكن ربان السفينة او تنجو بسفينة الزواج ما بعرف اذا هيك أصدق <تصفيق> وقال الاستاذ يحيى كمان أنه أبو الزوجة هو سبب 90% من حالات الطلاق لأنه هي ربياني ببيت ما نحاسي فيه بسلطة الرجل ما أنا عم تحترم سلطة الرجل لهيك لما بك عن زوجة دور على الزوجة اللي بتكون أبوها أبوها رجال رجال مو مدكر, مدكر, مدكر رجال مفسر <تصفيق> لنا أكثر يا <تصفيق> ستنا نحن بمجتمع هيك قوانينه هيك تربيتنا مجتمع شرقي ما يقول مجتمع شرقي إنه هو الرجل لازم يكون مسيطر القدرة تكوينية بنية للأنسا هي أقوى منه بكثير عملياً الدماغ أقوى تفكير أكتر برفقاته قبل بصف أول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن كان دائما يطلع الأولا أنسا أنسا أنسا أنسا حتى بلشوا هلا يفكروا إنه جوزي وعمله وكذا ودخل الموضوع حتى بلش التعمول نسبة ال ل... الذكاء اللي موجود عند الأنسا أكتر بكتير من ز الرجل ر... وهذا الموضوع شو لازم نعكس؟ لازم أن نعكس على الأرض الواقع. الأذكى لازم أن يتحمل الأغشم. هذه قولة ناحية إذا, إذا الغشين يجب بدك تحمله، والعب الأكبر يجب أن يخيص لك السفينة ويضع في في هذا المكان. طب ليه النسوة بنص عقل، وهلّا حضرتك عم بتقول أنه هي عقلة بضعفة. اي اي، معلش شيء، معلش شيء. المرأة, المرأة والمجتمع مقتل قائل من المرأة بربع عقل، يا ترى هو ظلم عملياً؟ لا، هلّا ما تحاولي ز أنا وإياكِ هلأ نطلع ضياعتكم نطلع بيتكم بنقول بدنا ندين مثل رسوله بيقولوا الأستاذ ندى مع مثله اللي أمعه شيء حدا بيجي بسيرته حدا قال زلمي بربع أو بنص أو اللي بتلات ربع ما حد جب خالص خالص والله خالص ما حد جب سيرت رسول بس ما هو لذلك المرأة يسمه يتصير مع الأستاذ من ناحية هي المرأة هي أقوى ممكن لا, لا, لا إطلاقاً هي الأضعاف فيزيولوجيا شوف فيزيولوجيا يعني عضلات يا استاذ زي هلا كنا عم نشتغل على الذره كم.. نفه كم.. عضلات كم.. إذا عضلات كم.. أيام اللي كان في عضلات كان في كم.. يحمل سيف بتحمل تطر ضرب امنه أما هلأ أمي وأمك وأم من مكان الختيار الله يستر آخرتين كانت تروح تحمل حمله كامله من الأرض وترجع على البيت وتجيب البقره وترجع هلا لولا دعي رمحلي اهلها وتعطر ليش هي دفشتوا باتجاه الموت روح على الموت انت وانا حتى لك حتى في حتى في هو قيس ليلى ليلى راح الجوزة وكيف تجابت ولاد وقيس وره راح جن وراح ورا يركض بس كمان جوزت وهاك راح جن عنتر حي من السافاريك ده هي راح تجابت ولاد هذا مغشمني غشني منه ذكرنا حلو كتير تعليقك وحلو إنه المرأة أقوى نفترض إنه المرأة هي الأقوى نفترض حتى إنه المتصل اليوم خليه واقع, خلي واقع وأنه حوى هي الأقوى لما عم بتقوله خليني عندك بالبيت وبيرفض وبسر يطلع لأنه في واحدة تانية أزكم إنه موجود معه ولذلك هي قادرة تسيطر آه صار سرعة سرعة السرعة ما بين الأقوياء حتى يعيش هذا الو يعني والغلب اللي الاقوى الغلب اللي الاقوى ما حدا في العالم ما في رجل في العالم كليته بيتزوج مرة تانية إلا إذا كان في وحده دينيه قدرت سيطر عليها اكثر من زوجته اعطيته اللي ما أنا متعطيها زوجته إذا إز زوجتك اذا زوجتك <تصفيق> اذا زوجتك اعطيتني زوجت كل شيء اذا زوجتك لا عطيتك لا الحب لا وعطيتك لا الحنان واعطيتك اللي بدك اياه كماله ليش غير إن شاء الله ليش بدك تطلع بفاني وفي لا لا حنان حنان حنان لا شو بدك لا والله يا دخل تفضل تفضل تفضل محمد نعم عم بحكي كلام واقع على زعزع أي أسرة وأي بنيان. أنا كل يوم بلاقي ألف وحدة أحلى من زوجتي. لكن زوجتي أجمل من مليون. أستاذ، لا لا، دقيقة. لا، قطعني أكي. لا، قطعني أكي. لا، قطعني أكي. لا، يا أستاذ، <تصفيق> لا. يا, يا أستاذ، العلاقة الزوجية مو بس جمال. قادر عليك لا يا سيد دقيقة مو أنا عم قلك مو بجمال لك وقت اللي فيها هي طلي وقت اللي تجي وحيداني بجوزكم جمال زوجتك أو أقل مني أنا عندي سيدي في منزلهم أولادي كأستاذ أنت ليش ليش لست لاعب بالتأشير أنا كأستاذ أنت ليش أنا أب أنا مسؤول أنا عندي ساري في بدي ما أنا ما بطلع ما بزينا طلع ما بطلع لا يا جوز أنا بطلع أنا عم أكون بيتي عم أكون ولادي أنا عم أكون الرسالة اللي الله عطاني إياها الله أمني عليها يا أستاذ عم نحكي عن حالي موجودة بالمجتمع حالي بالمجتمع نحكي عن الوفاء وليس الخياني حلو جدا. القاعدة الإخلاص وليس أوكي. عدم. حلو أن نفهم أوكي. أوكي. من حضرتك. هيكي. أنه ما بيكفي بس تكون جميلة لازم لا لأنه جميل. زكية متل زكرت وأنه مسيطرة على الغجل بدأ تيجي الزكية عفاً بدأ تيجي الأزكى واللي تحطه ببالة تقدر تنتظروا هيك أصدق. أنت تزوجتي. زوجك بعد جمعة ولا جمعتان ولا سنة بضل يحس أنه أنت ما حطت إحجاب فيه. إلا إذا كان الحقتيه أنتي بشيء تيني بيحبه بتعامله بوجوده بكل شيء فيه ساعتها تأسريه أما مو لأنه عينيك كيسين وشيك حلو وطأطرافك حلوة أنا دائما بتغريره بدل وجودي عندك لا لا إطلاقًا بتجي واحدة تانية بتكون غطت النقص اللي أنتي موجودة عم تعطيه لزوجيك لذلك هو بيروح بقى شو وراهنيته وراضفه وراهم خلينا نروح ما في هيك شيء هذا الكلام بنال من رجولي أنا كرجل ما بيصير أنا مخاد هل لكن هل منزلي رعي ساز ساز ساز ساز جايين على الموضوع هذا جايين مشان نقول إنه في واحد سوي عمره ما بيطلع بحد في العالم كله تونا في واحد صراحة في عم نحكي مجتمع نحكي قاعدة المجتمع المجتمع بيطلع الكل بيطلع نحكي قاعدين الكل موجودين أو ان الكل بيطلع سالم محمد, محمد الكل بيطلع مو هيك خليك أنا مصدق وناعم هذا قاطعين لا خلاص أنا ضد هالكلام خمسة كل ما شفت وحدة جميلة وحلوة وصدره حلو جسمه حلو قوامه حلو بدي أفكر فيها زوشتى كل يوم بتعيش صراع مع الزكيات كل يوم زوجتي بتصير على البقاء أنا أوه. عبكرة نام استاز يحيى للأسف للأسف محمد في في هالمشكلة بالمجتمع هل زوجتي كل يوم بتو على شغلة وعالأب لما يكون بأطفال اللي عم يدرسون وبعملوا وبيهمتا زوجي هل سو معي اليوم أمسه وفازب مع زكية ولا بدوه مع سميره أو مطيع ومنيعه هذا كلام برفضه بالمطلق استاذ. أنا استاز إذا تريد إذا تريد أنا أب وأنا رجل وأحترم رجولتي أنا ماني زكار الزكار هو البروح بس عن غرائزه وعن الجميل والقوام حلو وعن الرخيصة اليوم بالأزمة في مفرزات الأسمي كان هناك نساء رخصات التقوا برجال شرفهم أرخص وكرامتهم أرخص أربيا أربيا أربيا أربيا واحترام أربيا أربيا لعائلاتهم ولأطفالهم ولرسالة الاجتماعية في, في أسفل درجات الرخص الاجتماعي والأخلاقي هذا كلام مبقبل أطلاقا أنا رجل أنا قيم أنا أخلاقي أنا أحمل مسئولية أنا أسأل أمام أط أنا بدي صارصبي وقوله على الهواء عم تسمعني هلا هيا يا أمة قلت له بنتي أنتي جميلي بديك تحب وتنحب ما حدا في طعني بظهر إلا إذا أنتي ساعتيهم سكي سكين مه. إذا بلق عليك أحد سلام صارحني ورح تلاقيني أب وصديق إليك ما رح يكون أب لحالي فقط مه. في كل الحالات أنا بدي أعيش بالمجتمع رجل مسؤول رجل أقود سفيني إلى بر الأمان. ما بدي أقود سفيني بالأمواج ومرتي هلا بتنام برا تخرع. أوقف على أول مينا بشوفه. ومين كل ما شفت واحدة والله بتعمل يبدي أشر لي بتنورته أو بإيدا بدها لعندها هذا كلام مرفوض. <تصفيق> أنا أقول بالحرف الواحد نحن مسؤولون عن هذه العائلة وعن استقرارها وعن بقائها وعن سباتها. الى آخر يوم في عمرنا استاذ <تصفيق> <تصفيق> استاذ نحن نحن عن الاستاذ محمد وعن بالمجتمع أنا عن الاستاذ محمد عن الاستاذ محمد انا معك أنا, انا معك, أنا معك. لا. بس رجال أنا بالمجتمع أخدت... أخدت... استاذ انت شايفه شايفه يا استاذ قاعد كل يوم خميس كم حال انا كم طلاق موجودي بالمحكمه كم كم في كم في ادبار طلاق موجودي في 100 حاله اي اكثر اكثر يا استاذ الف حاليني الف محمد نحن مليون نحن يا استاذ طلعي محكمة الطرطوس ما تريكس الشيخ كذا يعني عندك كل يوم عن مسؤولياته ما احنا جايين نحكي من... عن حالي هذه لما بتعدوا بتعدوا عن الاستاذ محمد بحكي عن حالي عامي, عامي وقاعد وجودكم بالمحكمه سدات يعني... الاخلاق هي يعني طرف تاني او هي شواز أنا بحكي عن قاعدة أخلاقية عن سلبي. أنت رجل تكن خسارة. القائد بده يكون. بعيش فوق قواعد اجتماعية. مو بغرغبات وغرائزه. سؤال سؤال هلا نحنا جاي نتا نحكي الناس. ما عم نقول. جاي نقول عن استاذ, أستاذ محمد. لا لا, لا لا لا. يا أخي يا أخي أنا عم بحكي عن زيد. موجودين. عن زيد بالمجتمع. عنا كذا واحد من زملاءنا الرجال منشوفه بمجالسهم بمجالسنا الخاصة. رايح مشوار بيله ولا رايح مشوار. عوين ما عرفاتك زوجتك معه هذا معه. هذا كلام دنيء. رخيص ما أقبلوا هذا هذا الجانب ها كده ما أقبلوا شو وصل الموضوع هان تناء <تصفيق> بعض الرجال عدم احترام لقيم, لدرجة عدم لقيم الإنسانية مواجهة محتدي بالدرجات احترام لقيم الإنسانية جالسة تطلب طيب خلونا خلونا شوي هيك نهدي شوي بالمحكمة بوجودكم بالمحكمة بتمر عليكم حالات كتير مطلق. الطلاق إذا فيك تلخص لنا معظم الأسباب اللي عم تتكرر يعني دامكم بالمحكمة ياريت تخبرونا هلأ حاليا شو هي معظم الأسباب خلي السادة يحيي من هذي لك ما بدي أقول المية بالمية ما بدي أقول خمسين بالمئة تسعين بالمية بس بدي أقول من خلال تجربتي من خلال اللي شفته ومن خلال عملت أنا وياها يوميا اللي أنا أكثر الحالات الاستاذ محمد بعرف بتحكي مش بتجي بجي واحدة عم تسألهم أنت عمي وين وأبوكين بتكون واحدة جنبنا قالت لي خير شو بدك منه برجع بردد السؤال تاني مرة وين أبوكي بتردد مرة التانية بس حالة التالتة إذا كان جاي موجود بيقلي نعم شو بدك ما بدي شيء منه الثلاثة من حالات الزواج، الزو ال... البي الزوجة هو م. المسؤول عن الموضوع. لأنه أبوه قلها رجع إلى بيت زوجه كانت انتهت المشكلة. ما عم يطلبوا شيء كبير هالموضوع ما له شيء كبير حالات اللي بتكون نادرة بتطلع 10% 10 10 ل 15% بكل شو هي هو تعيس عم يكون رجل تعيس بس انا بسيط يا استاذ يا استاذ دقيقه دخلك دقيقه دقيقه يعني صارت قلت لك انا مجموعة الأشكاليات اللي كانت بالمجتمع من اقتصادية من اجتماعية من عالم الفيسبوك الجديد اللي دخل على الموضوع جايين جايين هذا كله بسبب من اسباب بسبب بس على سمير اللي عمره 60 سنه هلا جايين اللي عمره 70 وعن يقول أنا والله إسا ما تخرش من باكالوريا جايين هلا جايين على الحكيالي هذا ماشي ماشي, هدا ماشي, هدا. ماشي, هدا. ماشي بس هم بطل... العمد بتقول... بعدين هدا مين بتحمل أنا بدكي عن القواعد العامة استاذ محمد القواعد لأ... العامة الأخلاقي موجودة بس هنا حالة الطلاق لا تخضع القاعدة الاجتماعية تماما ما تخضع القاعدة الاجتماعية القاعدة الأساسية أنه ما أحد يطلب أنه ما أخذ وحدة إلا تكون أكثر مكلمة لا لا طلاق حالي مشروعة أما الطلاق حالي استثنائي أستاذ طلاق الشغل حالي استثنائي مثل ما ذكرنا خلينا نسمع شو سبب يعني مثل ما ذكرتوا نحنا خريجين أزمة والأزمة أفرزت كثير من القضايا وسببت لنا مشاكل عديدة اجتماعية القوانين ما عم تتماشى مع المتطلبات الحديثة هلأ ذكرتوا عن موضوع الفيسبوك كيف ساهم الفيسبوك ويعني و... و... التواصل الاجتماعي بزيادة نسبة الخيانة وزيادة على حالات الطلاق؟ ق... قبل ما ندخل موضوع الفيسبوك أنا بدي أعلق بس في يعني نحن موضوع حالات الطلاق وزيادة حالات الطلاق عندنا، مو بس من مفرزات الأزمة. طبيعة المجتمع الذكوري عنا طبيعة المجتمع الذكوري اللي بفرض على المجتمع سيطرة ذكورية كاملة وليس امرأوي بقرار الزواج بقرار طلاق بتدخل بالحياة الشخصية بتدخل بنوعية العريس أنا جايب لبنت عريس بقاعد تقبلي فيه مم. يا أخي هالبنت إلى مشاعر العواطف عندها فارس أحلام قد يكون قدر الإمكان تحصل عليه مم. ما حصلت عليه ما بجيبه واحد أنا حيا الله وببص فيه وبفرض عليه لا هالبنت عندها مخير عاشد من طفولته وعندها حلم تلبس اللو التوب الأبيض فستان الأبيض نعم. حلم كل فتاة تطلع من بيت أهله ويلابسي فستان الأبيض مع فارس أحلامه اللي, اللي هي تختار كان في مرأة أنا بعرف من أقربائي ومن قريباتي اليوم صابرين وكابسين الجرح ملح وما بد أن يتطلقوا على استقراره والاستقرار الأطفال وأولادهم وبيتهم وبسبب مصرية. عدم التعرض لظلم المجتمع المرأة المطلقة سلعة مباحة أمام الجميع وبين قوسين هي جاهزة للطلب أو تحت الطلب طبعا أحتران كلام هذا صحيح لكن عند بعض الناس أنا بدي أقول بالحرف الواضح بشكل واضح طبعاً. نحن الرجال مسؤولون أكثر من النساء عن استقرار المنازل وعن استقرار الحياة الزوجية في كل ما نشب إلينا المشاكل. أحلى الكلام. بارك الله فيك إساد محمد. أستاذ يحيان. يا استاذ يا أستاذ حبيبي يعيني. معك أقل من دقيقة. معي أقل من دقيقة؟ نعم. طيب. بيكون الفصل النهائي بيناتنا القرآن الكريم؟ تفضل. كويس الحكي. إذا القرآن الكريم حط مدي محددي للزواج بعد منه. أنت في في حل عن الموضوع. وبأي صريحة واضحة. شو هي؟ قال سأنكحك أحد ابنتي على أن تأجرني ثماني حجج فأن أتممتهم إلى عشر فهذا من عندك لا أريد أن أشق عليك يعني خلافهم؟ دقيقة سيدنا موسى اللي الله مؤيده بعصا ومؤيده بحية ومؤيده بشق البحر ويحكي مع ويمة مكان فترة الزواج اللي عنده هي ثمان سنوات وإذا كم من العشرة كتير ويحي الأحمد الظلمتين سنة في من <تبسير> <تبسير> من <تبسير> <تبسير> من كافي. هذا تفسير فيه تعمي على القرآن الكريم لا لا هيك القرآن يعني, يعني الله قلب من 8 سنوات بعد بمسه بالشحل هيك الآن القرآنية لأي القرآنية أنكحك أحدى على أن تجرني سماني حجاجك فأن أتممتهم إلى عشر فهذا من عندك هذا لا اجتهاب مع نصياتك أنا بدي أحكي بشكل واحد خلص الوقت خلص الوقت بس بدي أحكي كلمة واحدة أخيرا كل شيء بيصير بالبيت المرأة هي المسؤولة لأنه هي الأقوى وهي الأزكى والأزكى لازم يتحمل هلأ ما بعرف يعني في كلمة طيب طالما الموضوع عم يقول أستاذ هي الأقوى ويتأحمل ونحمل تسعة شهور الأزكا الأزكا هذا الحمل هو تكريم بعد ما بتحمل تسعة شهور من كبة المجل لا ما عم مع ما عصديته وصاحبه بيشيل وزنه تسعين كيلو بضل أربعين سنة وزنه تسعين كيلو ليش ما كان وفيه بحجم الوزن اللي زاده لا ما هو كذا عم هلأ من تعبه صاحبة العقل هي, هي الأقوى ونحن <تصفيق> من مصدر الظلم لهذه المرة نحن في حاجة إلى تقويم وليس يعني هلا نحن حابين نتابع بعد الهواء لو سمحتوا بس لنختم معكم السادة ضيوفنا أهل لليوم سادة اليوم سادة دكتور المحامي المحام محمد غانم مدير مركز عدالة التحكيم ودراسات القانوني القانونية والمحامي المحكم الأستاذ يحيى أحمد نورتونا وكنتوا بالفعل قد المواجهة وظليتوا مختلفين الاختلاف الاختلاف بالرأي لا يوسد الوقت القضية أهلا وسهلا مثلما انتهى برنامجنا وفقرات اليوم معكم كنت معكم على الهواء أنا غرام يونس زميلتي ندى حرفوش <تكلم> <تكلم> كان معنا مستمعين على الصوت لنا مصطفى بالهندس الإذاعية ولا إسليمان وربع يوسف بالإخراج سبا سليمان <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> نرجع سوى للستوديو أمواج FM باللادي